لك الحمد يا مولايا في السر والجهر على نعمة القرآن يسارت للذكر وظلى هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمادا على المدين والمصطفى والآل مع صاحبه الزهري